إن للمتقين مفازا عدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا عَاقِبَةَ حِسَابَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوَّتَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ أرناك معذبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترضا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعة غرقة، والناشقات نشطة، والسبحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبّرات أمرا. يوم ترد فالراجفة تتبع ذا الرادفة. قلوب يومئذ وجفة أبي صار ضاخيعة يقولون إن لم أودون في الحافرة أذا كنا عظام نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى